أتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى دي دي عبادة مم. أنا أتكلم مع ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي عائشة كده يعني خدوا لكم من الترتيب ده النبي قال لي عايشة يا عائشة كنت قد ألممت بذنب فاعترف به ثم استغفر الله فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم استغفر الله غفر الله له فيه عندنا أبسط من كده الحمد لله أنا ما عنديش أبسط من كده أنا عنديش أقول يا رب أنا أعترف أن أنا غلطات أنا أعترف أن أنا غلطان هي تقول أنا أعترف أن أنا غلطان أنا أعترف أن أنا مقصر أنا أعترف أننا مقصر إن مقصرة تقول ده. وأنا رب استغفرك الآن وأتوب إليك من كل ذنب وقعت فيه سداني والله يعني النبي صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي خلصت خلصت اللي بيكلم الله دلوقتي ربنا مش حد ثاني خلاص